Bismillahi r İnna fi Qadr. ma Qadr. min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 وما أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر tenzenül malaiket varoğu fiha bi izni Rabbihim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 Min kelli amir salam, كما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حد. Matul al-Fajr. Bismillahi خير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 إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرُ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٌ tenzenül malaiket varrup فيها bi izni Rabbim نا في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أمر سلام هي حتى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 من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر